وَلَوْ أن أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي لَكَ الصَّعَنهُم سَ آاتِهم وَلَأَدَ خَلنَاهُم جَابِ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الشَّمْعَ وَالْكِتَابَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا لا اكلوا لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لا اكلوا من سمهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتضى من امه وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْ لَزِمَكَ ۚ أُنْزِلَ إليك من ربك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 قوم على شيء حتى تقيموا قرئ يا اهل الكتاب قوم على شيء حتى تقيموا حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليك يُرَبُّكُمْ حَتَّىٰ أَتْقِيمُ التَّوَاتُرَ فِي جِيلٍ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيد أن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والشطارى مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا <تصفيق> لقد أخذنا ميساق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لقد أخذنا ميساق بني إسرائيل وأرسلنا لا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا كُلَّمَا جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ بما لا تَهْوَى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فريقا كذبوا وفريقا يقتلون